والآن مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي <تصفيق> سيد الله الرحمن الرحيم إلى جانب Well, mi Oh. Oh. Mm -hmm. What Whoa. You know nope. nope. Yeah. One yeah. are Well You mm -hmm. Well, Help أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ فَذَٰلِكَ تَذْكِرَةٌ Láramelsz, Mm-hmm. One minute. Köszönöm, igen ومحي طوشن وانا